بوك تو شمونيم فتيشة تسعة وثمانون تسعة وثمانون تسيفوي إخاد الأمر واحد الأمر واحد أتكل كاخ أتسلانيت تي <تصفيق> كل أطيت؟ أنت سوول كثيرا؟ هل كنت غيرهاكذا؟ أنت كسوول كثيرا؟ هللا كنت غيرهاكذا؟ أت الشناك الكخ بهلتشني كلخ به؟ أنتتنام كثيرا؟ هل ننتأقل منهاكذا؟ <تصفيق> أنتتنام كثيرا؟ هل لا نمت أقل من هكذا؟ أت مجيئة كل كخ مأخار، أل تجيئي كل كخ مأخار؟ أنت تأتي متأخراً كثيراً، هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخراً كثيراً، هل لا أتيت غير هكذا؟ أت صحكت بكل كورام، تتسخكي بكل الك أنت تحق بساوت عا هل ضحق غيرهاكذا؟ أنت تحق بساوت عا هللا تحق غيرهاكذا أتم دبرت كلخ بشاك تدبري كل الكاخ بشا إنك تتكلم بصوت من خفضد جدا؟ هل لا تكلمت غير هكذا؟ أنك تتكلم بصوت منخفض جداً هل لا تتكلم غير هكذا؟ أتشتاي وترمي داي أل تشتي كل كاخربي أنت تشرب كثيراً جداً هل لا شربت غير هكذا؟ أنت تشرب كثيراً جداً هل لا تشرب غير هكذا؟ את מעשנת יותר מדי, אל תעשני כל כך הרבה. את עובדת יותר מדי, אל תעבדי כל כך הרבה.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 اصحى يا, اصحى يا سيد ميلر, ميلر. اجلس, يا سيد ميلر. اجلس يا, سيد ميلر. ميلر. يا سيد ميلر ابقى جالسا يا سيد ميلر سَفْلَنُوتُ كُنْ صَبُورًا كُنْ صَبُورًا أَلْتِمَهَغِي خُذْ وَقْتَكَ كِفَايَةَ خُذْ وَقْتَ كَافِيًا خَكِيرِكَ إِنْتَظِرْ لَحْظَةَ إِنْتَظِرْ لَحْظَةَ هِزَهَغِي كُنْ حَذِرًا كن حذراً ديكي كن دقيقاً في المواعيد كن دقيقاً في المواعيد التي تبشا لا تكن غبياً, لا تكن غبياً